الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دخلنا والحمد لله الباب الثاني من أبوابي كتابنا منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقه الكبرى بدأ المصنف بداية موفقة لهذا الباب حيث يقول منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة وأهمية منهج التلقي أن سبب اختلاف الامه اليوم والتفرق الذي اصابها سببه اختلافهم حول منهج التلقي والاستدلال يعني من اين ياخذون دينهم فاختلاف المصادر يوجب اختلاف النتائج والآثار واني بذلك إذا اتفق المشرف واتفقت الطريقة واتفقت القصول واتفقت المصادر، لا واتفق المواقف ولو اختلفت لن تختلف المواقف اختلافا جوهريا أو اختلافا كبيرا وبالتالي سيكون الاختلاف اختلافا استهاديا. وبالتالي اليوم الأمة مفرقة حقيقة لو أردنا أن نجمع الأمة بأستاتها يمكن أن يكون ذلك في إطار موقف معين لكن أن نجمع الأمة بأستاتها على حقيقة لن يتم ذلك إلا إذا جمعنا ووحدنا مصادر تنقيه ولذلك يعني أنت سوف يصبح لك أهمية ما نقول لما تقرأ منهج الاستدلال عند أهل السنة وتقرأ منهج الاستدلال عند أهل البدع فمثلا أهل السنة آه عندهم آه منهج للتلقي والاستدلال المصنف بدأ الحديث عن منهج التلقي عند أهل السنة من صفحة 133 تقريبا إلى إلى صفحة 141 طيب هنا نقول منهج التلقي هو قال منهج التلقي وأنا أجد منهج التلقي والاستدلال الاستدلال كيف نتعمل الدليل في مكانه الصحيح مثلا شخص يريد أن يستدل من الكتاب والسنة على شيء بعض الناس ماذا يفعل يطوع ويخفر نصوص الكتاب والسنة لفهمه هو ويستدل به استدلالا ليس في موضعه يريد أن يبيح مثلا مساله من المسائل المحرمه ربما يستدلك بايه الايه ليست في موضعها يعني كنت أناقش نطرانيا فقال لي يا اخي في كتابكم ان النساء لا يحجون لماذا نرى في الفضائيات النساء في الحج قلت له لماذا قال, قال تعالى وازل في الناس بالحج ياتوك رجالا معناها النساء ما في قلت له يا اخي رجالا اي بالارجل والدليل ما بعدها رجالا وعلى كل بامرين ما معنى على كل بامرين يعني على شيء يركب ورجالا بالارجل وبالتالي بعض الناس يعني قد يستدل استدلال على بعض المسائل بعض الشباب الذي يقرا النصوص ويعجب بها تزوج وليله دخوله بزوجته أصر ان يأتي اهل بيته بشوال تعرفون الشوال ها ما تعرف الشوال الشوال الجوال الذي يدخل فيه زيت الشوال يعني شوال قلت له يا ابني في ايه قال دخل رسول الله على عائشه في شوال متفق عليه قال له في شهر شوال وليس داخل شوال عرف وهو قال متفق عليه كإذا رواه البخاري ومسلم فإذا أحيانا أهل البدع إما أنهم يرفضون بعض المصادر والأصول أو عندهم رأي أو يأخذون النص ولكنهم ينزلون النص والدليل في غير موضعه فيكون هناك خلل إما في التلقي وإما في الاستجلال ونحن اليوم نتحدث عن منهج الاستجلال طيب كل هذا الكلام الذي قاله المسمك سوف أختصره لكم في نقاط من باب مساعدتكم ومن باب الشرح ومن بعد ومن تقديم إضافة للكتاب النقطة الأولى عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة هما مصدراء الأدلة العقلية والنقلية القرآن والسنة هما مصدراء الأدلة ال عقلية والنقلية هذه أول نقطة في منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة يعني من أين يتلقى أهل السنة دينهم في كل الأمور يتلقون دينهم من الكتاب والسنة القرآن والسنة هما مصدراء الادله العقليه والنقلية المعتزله للأسف الشديد يقسمون الأدلة إلى أقسام يقولون الادله العقلية وهذه يؤخذ بها في الاعتقاد والأدلة النقلية أي النصوص وهذه لا يؤخذ بها في الاعتقاد إذا خالفت العقل وسوف أتحدث لكم بعد قليل عن منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة عن منزلة العقل عند أهل السنة والجماعه فإذا القرآن والسنة هما مصدراء الادله العقلية والنقلية عند أهل السنة ثانيا أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص ويعتمدون عليها يؤظمون النصوص ويعتمدون عليها وهذا موجود عند ائمتهم مثلا تأمل كلام الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب إلا صاحب هذا القبر آه. الإمام السافع رحمه الله جاءه رجل يستفيد في مسألة فأفتاه السافعي قال حقض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا فقال الرجل وماذا تقول أنت فقال له الشافعي أتراني في كنيسة أقول لك قال رسول الله وتقول لي وماذا تقول أنت وهل أستطيع أن أقول معه يعني الائمه يجتهدون عندما لا يكون نص أو يجتهدون في استنباط الاحكام من النص ولذلك اجتهادهم مكيف هل تراني في كنيسة ولذلك كانوا يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبي هذا يدل على تعظيم اهل السنه والجماعه بالنصوص وانهم يعتمدون عليها بعكس مذهب اهل البدع كما سوف نعرف لما نتحدث عن الصفات العامة للمفارقين لأهل السنه والجماعه انهم يعبثون بالنصوص ويتجرؤون على رد النصوص حتى كان عمرو بن عبيد المعتزل هو من أسوأ أهل الاعتزال، وعمر كان تلميذا لواطل بن عطاء الغزال واطل بن عطاء هو الذي استدعى الاعتزال وكان واصل من سلاميذ الحسن البطلي وخالف الحسن البطلي أراج أن يقيس أمور الاخره بالعقل فأنكر الصراط لأنه لا يتصور أن الصراط الأدق من الشعر وأحد من السيد تمشي عليه الامم جميعها ولا ينقطع يقول كيف هذا ممكن؟ يقول عذاب القبر في؟ هكذا قال المعتزله لان الشخص لم يدفن نراه امام اعيننا لم يدفن لا يعذبه احد ولا يساله احد أراد ان يقيس امر الاخره على امر الدنيا والعقل البشري عند أهل السنة والجماعة أن العقل محدود وأن العقل البشري قاطر عن ادراك الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل والغيبيات لا يدرك العقل الأمور الغيبية لذلك يعني عمرو بن عبيد المحتزم كان مثل أميذي واصل واختلف مع واصل واختلف مع في مسألة الحكم على الصحابة الذين اختتلوا يوم الصفين ويوم الجمل واصل يقول احدى الطائفتين فاتقة بدون تعيين وعمر بن عبيد يقول كلاهما فاتقة فلو شهد عندي علي وعائسة والزبير وطلح ومعاويه في تجنة او في نعل لما قبلت لهم شهادة وكان عنده جراه في, في التعامل مع النصوص يعني مثلا عمر بن العبيد يقول بأن الله لم يقدر شيء المحتجرة يقولون أتدروا أنس أنس يعني إيه أن لما يفعل العبد العبد الفعل يتفاجئ الله به ولا ولم يكن ربك يعلم فعلك حتى تفعله وبعد أن تفعله ويعلم أهل بيتك يعلمه الله معهم أما قبل ذلك فإن الله لا يعلم لذلك كفروا واعتبرهم الصحابة مجوس الأمة وجاء الحديث في السلسلة الصحيحة أن القدريه مجوس الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تصلوا عليهم الذي أعتقد كيف مجوث يقولون إله الظلام وإله النور والقدرية يقولون أن الله خالق والعباد يخلقون أفعالهم بل قال ابن عزم الحنفي في صرحه على الصحاوية وَالْقَدَرِيَّةُ أثر من الْمَجُوتِ لأن القدري المجوتة قالوا بخالقين وَالْقَدَرِيَّةُ قالوا بِخَالِقِينِ ليس بخالقين كل إنسان خالق مع الله يخلق أفعاله وبالتالي يكون عدد الخالقين بعدد البشر الذين يخلقون أفعالهم هل يوجد كفر من هذا الكفر؟ فكان عبد ابن عباد بن يقول يقولون بالقدر يقولون بالقدر أن الله يعلم وأن الله كتب وأن الله قدر هذا ينفونه؟ لا يقرون بأن الله قدر فعمر بن عبيد سمع حديث عبد الله مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرثل الله ملك وهذا الملك يسأل الله عز وجل فيأمره بكذب أبعي مع معروف الحديث كذا. لم يروح معه أن الملك يكتب شقي أم سعيد يكتب أجله ويكتب رزقه وشقي أم سعيد فان عمر بن عبيد والحديث اسناده هو في الصحيحين إثناده رواه الشعبي عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسناد الحديث قال عمرو بن عبيد لو حدثني به السعدي لكذبته ولو حدثني به زيد بن وهب لرددته ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لما صدقته ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذته به ولو حدثني به ربي لقلت له ما على هذا اخذنا الميثاق كفر الكفر فا اهل سنتي واعظمون النصوص النص الذي يثبت يعظمونه اما اهل البدع من اسوا مثالك انهم يردون النصوص ويتجرؤون عليها هذا نص موجود عليه الصلاه والسلام الله, ورحمة الله, ورحمة الله. أو المنهج الثاني من منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال ماذا قلنا يؤظمون اثنو يؤظمون النصر طيب المنهج الثالث ثالثا أهل السنة والجماعة يأخذون بصحيح السنة يأخذون بصحيح السنة يعني هم يأخذون بالسنة لأن من الفرق من تونكوا السنة. مثلا الآن إخواننا في حملة كبيرة جدا على السنة. تجد سق لخولة في فضائل من الفضائل تأتيه نصوص على الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن فلا ولا يقول عن فلور العقل. ولهذا الحديث ضعيف. كم ضعيف؟ تقولك ما ممكن الرسول يقوله. يا أخي قالوا ها طيب شو هو, هو قالوا يقول لك ما كم أصل؟ لماذا؟ لأن الحديث لم يوافق عقله هو. وهل نخدع الأحاديث بعقولنا طيب اذا عناء باطل عقلك فيه قصور إلى أن يستوعب عقلك الحديث لكن الحديث صحيح وان كان سمت قصور في عقلك انت وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهد السنة يأخذون بالحديث ولكن بأي حديث الصريح فكذا قلنا من مصادر التلقي عند أهل السنة ماذا قلنا الأخذ بشنو بصحيح السنو بصحيح السنة الأخذ بصحيح السنة وكل السنة السمتة عند أهل السنة حجة وهذه النقطة مهمة لماذا لأن من أسباب الاختلاف مع الفرق الضاله أنهم ينكرون أحاديث الاحاد في الاعتقاد يوكرون ماذا يوكرون أحاديث الأحاد وين في شنو في الاعتقاد كيف هذا الكلام طيب يقولون خبر واحد وتعريف خبر الواحد هو الحديث الذي في إسناده في كل طبقة من طبقات السند راو أو راويان لم يصلوا إلى درجة التواتر يقال هذا خبر شنو؟ خبر واحد خبر واحد هذا بالمناسبة من أهم وأنا يعني أخذت أخذت عن الكتاب هذه الملاحظة أنه لما ذكر منهج التلقي لم يذكر أحاديث الأحاذ تحدث أن أهل السنة يأخذونه بالسنة هكذا ويؤظمونها لكن كنت أريده أي نصف على أحاديث الأحاذي لأنها سبب جوهري في الخلاف بين أهل السنة وبين سائر أهل البدع. مثلا ماذا يقولون حديث الأحاد خبر الواحد أو حديث الأحاد لا يقبل في مسائل الغيب عندهم الذي يقبل في مسائل الغيب من؟ العقل عند من؟ عند المعتدلة الأشاعر اخف منهم يقولون بعض الأشياء تثبت بالنقل دون العقل شرط ان لا تخالص العقل شرط لا تخالص العقل وهذا يا إخوان كلام غير صحيح لماذا؟ هل العقل علم من العلوم ما العقل؟ نريد ان نتحدث عن العقل ما هو العقل؟ العقل غريزه وليس علم اما القران والسنه علوم كيف نجعل الغرائز تتحكم في العلوم هل العقل علم إن؟ يا اخواننا انتوا هل في علم اسم العقل اريني هذا العلم في علم القران في علم التفسير في علم اسم السنه في علم شرح السنه هل في علم اسم العقل اين هذا العقل وسيله لادراك العلوم وليس العقل في حد ذاته علما كيف نجعل الغائب مسيطرا على الحاضر؟ العقل غائب طيب لو تحدثنا عن العقل أي عقل معسلين؟ عقل جد عقل من؟ العقل ليس عقلا واحدا. العقل عقول لكل إنسان عقله ولكل إنسان نظرته إلى المسألة من زاويته هو تختلف عن الآخرين هل يمكن ان نجعل الشرع يتلاعب فيه العقل هكذا الشرع معتم الشرع علم لكن العقل غريزه ويجب غريزه غرائب ويجب غريزه واحده مجموعه غرائب والدليل على ذلك ما لا يقبله عقله عقلي يقبله لماذا لم يقبله عقله طيب انا عقلي يقبله الصراط ادق من الشعره واحد من السيف يمر عليه الاولون والاخرون هذا عقلي يقبله العقل يقبله ولا أنكره إن الله على كل شيء قدير هكذا يقول يقود لعقل من يعني أين الإشكال هنا شخص احترق في قاصر ولم يعد جدده موجودا سيؤذف كما أنه يوم القيامة سيؤعد أين أن الخلل هنا يعني ما الذي ما الذي جعل العقل يتدخل في هذه الأمور والمسائل يقول ابن خلدون رحمه الله وهذا الكلام لطيف يكتب يقول ابن خلدون رحمه الله العقل ميزان دقيق صحيح هو ميزان دقيق ولكنه لا يصلح أن يزن كل شيء ليس كل ميزان يصلح أن يزن كل شيء يزن ما أعد لوزنه مثلا أدق ميزان يعرفه الناس ميزان الزهر الميزان الذي نزل به الذهب دقيق ولا ما دقيق ايزل الصخور لماذا لانه اعد لوزن الذهب العقل اعد للتفكر والتامل والابداع والاتكاث في الدنيا لكنه لم يعد يتدخل في امر اخر النفس الصلاة يتصور بها هذه الأمور ولذلك الغيبيات عند أهل السنة مصدرها وهذه نقطة سوف نتحدث عنها بعد قليل هي من منهج التلقي عند أهل السنة وبالتالي أقول العقل يضل صاحبه طيب قلنا ماذا قلنا الأخذ بشنو الأخذ بصحيح السنة جرميل أهل السنة يأخذون دفع السنة ولذلك أقول في النقطة التي بعدها هذه المركبة الرابعة الثالث الرابعة ويرون خبر الواحد هدى في الاعتقاد السفاعة وردت بخبر الواحد أنترتها المعتزلة عذاب القدر ورد بخبر الواحد أشرت للمستجلي بالمناسبة حد الردة لانه ورد بخبر الواحد ردته قراءات قال لا شيء حد ردة حديث من بدل دينه وفقتله في البخاري رد لأنه خبر واحد طيب نريد أن نناقش وأن نحاور المخالف لنا الذي لا يرى الاحتجاج بخبري الذي لا يرى احتجاجا بشنو؟ بخبر الواحد كيف نناقشه ونرد عليه طيب ادله صديه خبر الواحد ما قلنا من منهج التلقي عند اهل السنه انهم يرون ماذا قلنا هديه خبر شنو الواحد في في الاعتقاد ان أولا اولا بعث الرسل ارسل الله الرسل الى العالمين وكل رسول واحد ويخبرهم عن الدين الذي ارسل به كله يعني لا يفرق الرسول الذي يرسل عليه الصلاة والسلام اجمعين بين الاعتقاد وبين العمل صحيح ولا ما صحيح هذه النقطه يا اخوان لانها شويه فيها عمق ركزوا معي ارسل الله الرسل صح ماذا يعلمون الناس كل الدين صح بما في ذلك الاعتقاد والجوص احد ولا ما احد اذا خبر الواحد اذا كان ثقه شنو حجه شنو في الاعتقاد هذا واحد اثنين الدليل الثاني على ان خبر الواحد ثقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا من عنده الى اليمن الى مصر يعلمونهم الدين وإلى البحرين وإلى كذا وكانوا يعلمونهم كل الدين فبالتالي خبر الواحد اثنين ها حجه حولت القبلة ثالثا بخبر الواحد جاءهم رجل وجدهم يصلون الى بيت المقدس وهم داخل الصلاة قال ان القبلة تحولت فتحولوا الى مكة وهو في الصلاة ذاتها صد ولا ما صد صد اريد لو قال قائل هذا في الاحكام نقول التفريق بين الاحكام هذا تئتنا وبين الاعتقاد تفريق غير مقبول لانه ما من حكم الا وانت تعتقده مثلا الصلاة فقه ولا عقيده الصلاه فقه ولا عقيده فقه والزكاه فقه والصوم فقه طيب هل نسميها الامور الاحسان او الامور العمليه لكنها لا تفعل الا بعد اعتقاد ثبوتها بمعنى انت تصلي معتقدا وجوبته الصلاة طيب لو أن شخصا صلى وهو لا يعتقد أن الصلاة واجب عليه ما حكمه كافر خارج عن بلة الإسلام حتى ولو صلى إذن هو يصلي ماذا معتقدا وجوب أسنو وجوب الصلاة ولذلك تتداخل العقيدة مع الاحكام كيف نحن نصلي في الصلاة وفي اخر الصلاه نقول ونعوذ بالله من عذاب قبري اعتقاد ومن عذاب جهنم اعتقاد امور غيبيه ومن فتنه المسيح الدجال اعتقاد عقيده لذلك المعتزله ينكرون الدجال الاكثر من العلماء المعطي يقولون ما في دجال ايش دجال اين اعور اخي الرسول قاس ينكرون نزول عيسى لماذا أفثر نزول عيسى؟ لأن الأحاديث التي وردت في نزول عيسى يقولون أنها أحاديث أحاديث وقد ورد نزول عيسى في 29 حديث عمن؟ عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالضغم لذلك بعض الناس يعارضه ويعانده ويخالفه عليه الصلاة والسلام ويقول له لن ينزل تعاند من؟ تعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك انه سينزل وبالتالي حديث الأحاجة أجله في الاعتقاد وفي السلوء وفي الأحكام رابعا طيب هذه النقطة نقطة منطقية يعني نراقشه بالمنطق قولهم خبر الواحد ليس حجة في الاعتقاد هذا قول قول من قول من قولهم من صح صح طيب. ترفضون حديث رسول الله في الاعتقاد قول قولا في الاعتقاد تريدون من تلزمون من بمعنى مقولة خبر الواحد ليس بحبة في الاعتقاد ما مدى قوة هذه المقولة هذه قطعية إذا هم رفضوا حديثاً أحد في الاعتقاد أتوا بمقولة دون الأعاديث ليجعلوها أصلاً في الاعتقاد سيبتم هذه النقطة ولا ما فيبتموها ما فيبتموها وعيد وعيدها لكم طيب قولهم خبر الواحد ليس حجه في الاعتقاد هذه المقولة في حديث أه؟ آية آية لا حديث ولا شنو ولا آية تبتجعون مقولة من أنفسكم وتجعلونها حجة الاعتقاد وترفضون حديث رسول الله من الآحات ولا يكون حجة بمعنى أقول لهم الحديث الضعيف عندنا أفضل من مقولتكم هذه الحديث الضعيف عندنا أفضل من شنو مقولتكم يعني تبتدعون مقولة هي دون حديث أحد وتجعلونها حجة في الاعتقاد وترفضون حديثا أحد أن يكون حجة في الاعتقاد هذا الكلام واضح الموضوع واضح؟ طيب أريد أحد الإخوة يقوله لنا يقول ما سيبه من هذا الحديث نعم يقول خبر واحد يسلل حجة هذا قولهم ليس أي ولا حديث ممير إذا كان قول رسول الله في الأحد يسلل حجة قال قولهم حجة قولهم نرمي به ولا نشفث إليه ولا يلزمنا لأنه لسه لا آية ولا حديث ولا حديث ضعيف ربما أن يكون حديث ولا حديث ضعيف واضح إخوان يعني قولهم بأن حديثا آحاد ليس بحجة في الاعتقاد هذا القول نحن ماذا نفعله نأخذه ونرميه نقول هو أخذ الحديث أنتم تجرأتم على الحديث ونحن تجرأنا على مقولتكم فقل ما صحيح يا عبد الله فهبت هذه المساله يلا قولها لنا قلها لنا ارفع صوتك الله ازال شك قالوا الحديث الرسول الله عليه وسلم أحدا نأخذ به وَابْتَدَعُوا من عِيْدِ أَفْوْتِهِمْ مقولة بأن هذا الحديث لا يأخذون دي. صح، وجعلوا هذه المقولة أصفوا الاعتقاد أنتم قلتم لا نأخذوا الاعتقاد إلا من الخطعيات فكيف تأخذون الاعتقاد بمقولة من عندكم هذه المقولة ليست منزمة جزاة الله خير يا عبد الله شكرا طيب. إذن قلنا المنهج الثالث أو النقطة الرابعة ان اهل السنه ياخذون باسمك بخبر الواحد في الاعتقاد خامسا من منهج التلقي والاستدلال عند اهل السنه الاخذ أن بالاجماع انهم ياخذون بالاجماع وفائده اخذهم من الإجماع فائدة أخذهم من الإجماع طيب؟ أن الإجماع يضمن لهم صحة الفهم يعني أخذ السنة والجماعة فهمهم صحيح لأنه يقوم على إجماع فهمهم فهم صحب أهل السنة والجماعة الصحيح لأنه يقوم على على, على إجماع إذن الأخذ بالإجماع هذا كم؟ خامس سادس صحة منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة صحة صحة منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة يعني لما يتعاملوا مع النصوص لا يتعاملوا مع النصوص بأهوائهم يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون ويستدلون بأهوائهم لا طيب هذه النقطة ماذا قلنا؟ لا هذا ماذا قلنا فيها؟ صحه منهج النظر والاستدلال. طيب بالقوتين التفسير الصحيح للنصوص. نعني بهذه النقطة التفسير الصحيح للنصوص. طيب في هذه النقطة نقول قواعد أهل السنة في الاستدلال. هل يستدلون بما يُعجبهم؟ يعني مثلاً تسأل من مسألة بآية أو حديث لا علاقة له بالمسألة يعني كل مسألة يستدلون لها الدليل الذي يواسقها فعندنا إذا قواعد ماذا اسميناها؟ قواعد الاستدلال. الاسترداد أليس لأنني أتكلم عن النقطة الثالثة النقطة الثالثة متسرعة منها مسائل أليس في النقطة الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. فلا يضربون الأدلة بعضها ببعض. الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. إشكال هذا البدع أنهم يأخذون الأدلة ويبنون على هذه الأدلة منهجهم ومنهجه ويتركون أدلة أخرى في ذات الباب والموضوع، فلو جمعوا الأدلة لاهتدوا فأهل البدع أخذوا, أخذوا من الحق بقدر الدليل الذي أخذوا هذا قول تابيع، وظلوا بقدر الأدلة التي تركوها. أعطيت مثال، جاءت القدرية تناقش عبد الله بن عمر. القدرية الذين يقرؤون القدر ويقولون أن الأمر أُلوف. ونفي يعني مستانق بالنسبه لله يعني ما في العبد يفعل الفعل والله عزيز لا يكون يعلم ذلك هذا من ينقبل الكفر كما اسفنا يستدلون على منهجين ناقش ابن عمر قال وما بينكم قالوا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نصفه امشاج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيلا اما شاكرا باختياره واما كفورا استدلوا بدليل قال ابن عمر اكمل الايات فجعل الرجل يقرأ فلما بلغ قوله تعالى في ذات السوره في اخرها وما تشاءون الا ان يشاء الله قال هذه الايه مع الايه الاولى عقيدتنا يجمعون بين الادله في الباب الواحد وهذا ما يسمى عندهم باء بمنهج الاستقراء والتتبع للنصوص، يعني مثل الأدلة تتكلم عن قبر كلها يجمعها من القرآن والسنة ولا يجعلون هذه تعارف هذه يجعلون كلها في شكل منظومة متسقة ويخرجون من هذه المسألة عقيدتهم ومنهجهم فلذلك منهجهم في الاستجلال الجمع بين الأدلة وين في الباب الواحد الخوارج نظروا إلى الأدلة التي توجب الخلود في النار نصوص الوعيد ال ال الوعيد التي تخوف والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وأهل السنة جمعوا بين نصوص الوعيد والوعيد فأخرجوا منهجهم يجمعون بين الأجلة في الباب الواحد وباء ماذا قلنا أه؟ يستعملون منهج الاستقراء والتتبع جيم يعتمدون على فهم الصحابة في التعامل مع الأذلة يعتمدون على فهم الصحابة هنا مقوله بسيطة جدا للشيخ. السامتينية تكتب لأنها بسيطة يقول والصحابة فهمهم أولى لا لأنهم ضبطوا المعاني قبل الألفاظ ضبطوا المعاني قبل الألفاظ وماذا نعني بهذا الكلام الصحابة أول شيء فهموا القضية ثم بعد ذلك اعطوها اسماء لذلك المعاني عندهم مضبوطة يعني ما كان علمهم علم مصطلحات لا علم كان علم حقائق يعني صهب الصحابة لأنهم ضبطوا شنو المعاني قبل شنو قبل الألفاظ ولذلك كل من ضبط المعاني قبل الألفاظ يعني مثل القدر لا أقدم إلى القدر معاني القدر ثم بعد ذلك يقول منهج اهل السنه والجماعة القدر كذا لا تندوا إلى الافتلح لكن انظر أولا إلى المعنى مثلا أهل السنة والجماعة يقولون نثبت صفات الله بغير تكيف بغير اسمه تكيف التكيف يراد به كيفيه الصفات، يعني كيف استوى أهل السنة يقولون هذا نقطع الطمع عنه لا يتكلمون في الكيف لأن الله سكت عنه لن يخبرنا عنه اخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا كيفية عن كيفيه بعض الانسان يسمع الكيف فيقول انهم يخطئون الطمع عن الصفات كلها ولا يتكلمون وهذا ليس قطع الكيف هذا التفويض اهل السنه يفوضون في الكيس ولا يفوضون في المعنى يعني يثبتون المعنى ولكن كيفيه المعنى هي الفجوه التي ينفونها فقلنا ماذا الاعتماد على شمي على فهم الصحابة قال طبعا أهل السنة مما مضى يتبين أنهم يعظمون النصوص فهم نصيون لكن ليسوا بنصيين جامدين حرفيين فلذلك ماذا يفعلون؟ أن أخذ بالنصوص ومقاصدها، ولذلك يثبتون القياس عندهم من مقابل التشريع عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس فبالمقاصد يثبتون القياس مثلا يتكلمون عن خير الخيرين وشر الشرين يتكلمون عن خير الخيرين وعن شر الشرين عند التزاحمة يعني يقولون إذا تزاحم الأمور فيها خير وفيها شر ينظرون إلى خير الخيرين وشر الشرين يحصلون خير الخيرين ويدفعون شر الشرين وإن أتى هذا إلى ارتكاب الشر الأقلة كما قال يقول تنفينية وأم أكثر مثال يدل على هذه المسألة بعد أن أستخدم الأهل السنة ما عنده شكر أنهم زامدون هذا ليس صحيح لأنه مع النصوص يأخذون بشنو بالمقافض يأخذون بشنو بمقافض النصوص طيب أعطيك مثال لما دخل الستار بغداد وعاشوا فيها فسادا وقتلوا وكذا كانوا يصعبون الخمور وكان تلاميذ شيخ الاسلام تيميه يريدون القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنعهم من هذا الفساد فكان ابن تيميه ينهاهم يقول دعوهم يسكروا لا تفعلهم فكانوا يقولون هذه معاونة على مكر كان يقول التكار إذا أفاقوا من سكرهم قتلوا النفوس وأخذوا الأموال وانتهكوا الأعراض خير لنا أن يكونوا سكارا لم يقل هذا من باب المعاونة على المكر لكن كان من باب قبول منتر أقل لدفع منتر أكبر منه وهذا ورد عند ابن في أكثر من موضع ورد في كتاب الاستقامة ورد في إعلام الموقعين عن رب العالمين عن ابن القيم نقله عن الشيخين فبالتالي أهل السنة يأخذون بالنصوص و ومقاصدها وهذا في الكتاب هنا موجود ليس بهذه الألخاب لكن مثلا المصنف الفاضل يقول يقول في هذه الجنسية ولا يجبون تحق 140 لا يجبون على العاجل في معرفة العلم ما يجب على القادر عرفت لا يجبون على العاجل في معرفة العلم ما يجب على شنو على شنو على القادر يعني جاء قوم الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا سنصلي لكن ثلاثه اوقات فقط ما عندنا طريق نصلي خمسه اوقات هذه كثير جدا فاجن لهم بعد ان مضوا قالوا للصحابه قال الصحابه كيف ترضى منهم هذا التجزي قد الصلاه لا يقبل فيها قال اذا ذاقوا حلاوتها اتموها فجاءوا بعد فتر يقولون سنصلي الخمس كما هي فبالتالي لا يوجبون على العاجز يعني كما قلنا قلنا لا يوجبون على شمي ها؟ على العاجز خلاص يا ما تجي أنا متأكد ما, ما دي ماذا مصرحي ما أجل دي واحدة طيب لا يوجبون على العاجز حكما كما هو عن القادر ذلك الأنما ينظرون إلى روح النص فبالتالي هذا أيضا من مع منهج آه أهل السنة والجماعة كي النقطة الأخيرة الغيب عند أهل السنة محصور في الخبر الصادق الغيب الغيب يعني الامور الغيبيه الجنه النار اطباق الحشر الميزان الأهوال القيامه النار الغيب عند اهل السنه محصور في خبر شنو في الخبر السابق لا ياخذون امر الغيب الا بخبر ما تقول لي يحصل كذا كذا اقول لك كيف يحصل تقول لي اذا قلت لي ترسلهم قال يحصل معناه فيحصل في الغيب عندهم محصور في خبر شنو في الخبر الصادق الأفضل نكتفي ونقف إلى هنا نواطف إن شاء الله درسنا القادم يوم السبت أليس كذلك للحديث عن ملامح أهل السنه والجماعة الآن تحدثنا عن منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنه والجماعة بارك الله فيكم